لآن ل ا ق ر موسوعه النابلسي ر ح م ل الحمد لله ر ر ح ي م ا ع ا ل ن ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م م ا ل ك ي و م الاسلاميه د ي ي ن إ ك وإياك نعود ن ت ع ي ن اهدنا ص ر ل س ت ق الذين بنعمت ع م